انت وحضرتها حكيش تاني وحاس لو رجل فيها معتزل اذا هو الحايان يستعر صبائرك ماتك وارانك والحايا بقى دبليل وحاسه وتعالي وكسوع الاس اكي يعني مبالغة الليلة نهان وان شرب الخمرة يعني خمرة بها قميه من خمره جنب الدي دي ما عجبني كل الخمره ورايا على كل مايشه وحالو تسيرها يعني نبوت تسير خبايه كبيره ان تم الضله الشاليهي عمان تي يعني على الخمره الخمره اللي عمان تي عيالي اغلياله جميصه انسان من مدارس رفاز جميصه معنا وعالو الله ايه اوكي امني معنا سامحة ايه وعجلا خفق <تصفيق> يو عليسكم وارا يو عليسكم وارا اله الا الله الحمد للرسول الله بصلاحة بنتا بصلاحة مسلمة اسلامة بنتا وقالوا وين ومضعيسي النار ما اذجالو يعني الهي النار كتبك مواري هايو معنى المسلم هاي الهي النار كمواري هايو فريدنا سوكلة وانزجلا على كلها لنك وصوكا يجنز جلا جنة وقلا ابا حديث ابا يعني شوزي نيستي خونا ابا حسو اقول الله عز وجل اايا فين <تصفيق> ما انا توك تقول لي هاي اديس بنيك اس بي دي ودو تجاه الى اذا الله بها اللي عمل كثير سواه 26 استنا يعني يعني واجب وواجب ان جل الناس على الى اسكال سي سرا له يرى البشارة والله والله ننكا مسلمك مسلمكا إلا ناته والي ناته والي ناته والي عديث قالني عدنبي السوق يخدله إليه إليه منعه يرى ومن يعمل متخالة ضرقة شرية ننكا يعني سوق يعني عمل سوق صدعه وعمل كاسو الخير واركاء نجي عمر شرق السوقي لسي آي تنظيم سياتن واركاء تين امرك الجنة حال جنة, جنة على كلها النار هدوغلو كموارا النار هدوغلو كموارا ايو والله شبها حدي اوه يسجل لسؤله والله يسعدمي لازم عجنة وقلاء كموارا ايو سلي كافرين تعمل معها لم تتعلمها الهي يعني ادعونك ساعتين حتث بكل امتي تتعلم من الناس هو شريك البيان يعني جان الله اليه قوليها ابا حددي ابا جنستي لي قفت ابا حدى ابا جنستي جمجرواه لكن ثم وارا يو ما ثم وارا ما اكدا ثم وعدنا وعسيس جبريل وعاتاني جبريلائهم وعسي اليسري فقشرني وإهم بيلي أنه أمرك إشانية من ماتك إنت من أمتي من قاسه من أمتك أمتك أمتك أمتك من قاسه الله شرك عن شريفين بالله إله الشيء عنه شريفين دخل الجنة جنة رغلا فقلت عن اليسري وعن زنى وعن قدو حضر اوذن السنه قال اسم جرى قال اسن جن يعني ادوذن السنه هو جرى وانسرى حضنوا جرى والله لو ما روايه ابو غاري وكلهم مزين تاهم مزين روايه ذنبه خمر مفشين في هذ الشهرين يعني لما يعني من تواه يعني شابيه والعديد تنضم به امام الجنيه البغداد قال له ويتي شيء حفظ الصوفية قدس الله الله ببركته وبعلومي على نظام فهيه امام جليل الويتي قال انت عارف عاجز مكوزيسا عاش الله عرف بالله يعني زينة زينة كم مرضا عضو بعدها يعني عاجز كم مرضا وعم عضا على سري حتى نوحى السؤالي عاجزني مزلستا وعطرق ملحس هزبي مليا وقدر ازباد هزبيهي واللي كان الله قدرا مقدورا لا عمل فيه قدرا مقدورا هذه معناها كما دعيت والله وعيرته منع وقوري ونيده الى رب محفوظه وربنا معصوم بو او صغرت اثنين ملاري يوكا بزمي ما دودي واهوا ذنبي الهراك كما بعدين قام طلعوا باسرع اخبار قديزي قال وحاي وخابها التيار انديك اي تي ال ايان انت قال يكتبك عادي وعملت ان لبريد التيار هاي معالي قام <تصفيق> ادي شركي باسطاف ومسلم بار وقال لا اله الا الله الناس عني فعبا قاله السوبية للوين السوبي حيثتو السوبية قاله وخاله سأسم الله والوين السابس السوبية قاله ماله ماعناه تي إلهي قدوه حيث قاله حام ماداما مسلمين أسفلين طو ناتق موارا جاناوه ناتق موارا يه جاناوه كلاه يه أعني دين بيغاوين قال صبحا على القليها وقبحا تاوائي لا تجي لقليكا بعدك قال صبحي وبعيس قال الله رسوله حسنا جمد الله رسول قليها معنا تاوائي على كل حال حتيسان الهراء سريع هذا بساسيتنا للهواء كينيسة حدود البريو حايل حدود على صور الشاي الدونكي وآخر فإن يعني انت اثر اسهان انت كل العاد والسوشيال والوجودي بك يوحدي بك يعني مزن سوبي او مقيس الحلو او سوشيال قران كل وجودي كل لاعب بعضه ما اي مراه يا ما وايش دي الا اعلى لكن ناطق ومواراه هذا اللي يحلو بالشارع عائلتين من مسلمه وكل جنوبنا وإلهينا المسلمنا وختموه حدثنا وختموه إيمانا وختموه إنه جمال الأنجليين إنه جمال الأنجليين <تصفيق> طوبة كوكينا من المعاسي هذا جهدو في غلوة ما أفتنا وحدثنا طوبة كيانة سعيدة وإلا يعني بريد الجنة تي قلوا ايه اخيرا يلو سامر وحكا السؤال او سامر ايه كي جلقل الله الله معاناها فإن كانتها ايمان او سليم تؤمن المعاصي فأحدث ايها مخانها وقلها جللا وحظم على النار بليكيث ناطا الله الحليم وإلا باستوبكيني سليم المعاسي او سليم المعاسي ناس اين شان انا جلد ايه اه اه ديسكي العربي ديسكي جلس اها اه اه محايا الحالة ديس انتاس كهور خدر المشيئ افت الله اهدباء كانت ضغطة كان لفت يسئل اهستراسي على اه اطاوعان اله سروا وادباء حديس الله اله وعافياء تنيه وحوامها بألو السنة لا نوم عظيم ويؤدي في قوين وواعي يعني قوائد الجماعة يعني كالصوحي الجماعة بقوائد والسنة والسنة معايا للمضة وناقع حمانة شرعوا وأن الله يبقى لما يشاوه الأين يعني اله بحس قد يفعل ما يشاء في السرس اله يرى ويقوم ما يريده وحس روان اله وحكمها ولا يسألوه عما يفعله ولا يسألوه ما لا يريده عما يفعله بحس سلام لا اله لم يريده معاذ اله وليس عما يفعله معايد عيدا مع وهو معايد لا يسألوه لما سؤال لي ده وعسوبان وعم الشعونه هي يا لوي ديا دوما ورايا يا لوي ديا اي مركه على تنصوب بن بجنا غلينا عذاب بعدت صوب صوتي وحل وجاره وجارسه مؤمنه ذات هدوء ام متت على ودا الى النار بكون وارها يوم ابو قريمه يتضمن هذا لا اله الا الله شريه الى اله وشريه الى بعد اله نفتق <تصفيق> اوض رحلت اسومرتي على من يعني اله عن الماء ومبارم دمه في غلط هي اخر كلامه هو الثاني جبريل ائمه ناس واسبر قالوا وعزم كن اهاو حجاجا كو مضعيسي سوفيس كو يا اهاو كو قيلها يا اهاو لديك كو قيلها يا اهاو حجاجا اهاو معناه بيقى يا اهاو معناه سجاجا بيقى اوه هجيقى يعني ما كان يعني اول معاها لبيتك شوى بالله ولبيك سنة اوش اقين اين اوكر اقاضا يا اهاو اتكا بيك يا اهاو يعني المكين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والمرك لا شريك لك اتكا بيك مكاين دا, دا يعني ابو النعس يزي عن عطوك قول قاله يا هاو بيجيني معكم عسى يا هاو وبرك انس يا هاو انتوا يا فرجادنا هاو وزوت في دروغاد يا هاو فرجادهاو بنعر البدني ماشي ها ها قال لما يعني عجاجاً هاو بالتلبية تنبيك سيغا فقل وغالها يا هاو تلماتوا فجاجاً هاو كو مغعيفي او ديغة دادة بدني قدني يا الله دل دودي غور عدودي يعني كو ديغة يا هاو أتاني جبريل إيمان يسير سبحانه سلواته الله والسلام عليكم أحدث كل سنة يوائي انت وحيد وأسيري يسيري أنا أمر أمر أصحاب أنا أمر إنا الأمر أسي أمر فأمرني وأسي أمر يسير جبريل أنا أمر إنا الأمر أصحابي أصحابته إذ من معي معي أصحابته في معي أهذين وفيه الى الجران كل بس انت لسيحبت كله على وضعه ولو فيه وقت حتى فيه ابتنا هذا انا كنت من الرمي الله انتاني يوقف وحالي عمرنا نعملو ان يرفعوه وان يطرقوه أصواتهم عطوة بالتلبية لبيته أن يتعوغانا لأمري أن, أم أن أمره أدان عسير الآثاني وعائمي جبريل العائمي فقال لي عسير يسري يعني إن الله عبه ربها الله يأمر فحوق أمره أن تأمره أن أتأمت الأسحاب يطرعوا <تصفيق> أصواتهم صوت وليس يطرعوا هذا بالتلبيت اللي بيك سوا يطرعوا هذا فإنها يبيت من شعائر الحج حسك علامات في سواهي كيف شعائر الحج حسك علامات في سواهي حسك علامات في سواهي ماشي سواهي في طلعهم عمرنا نصاص وطلعات في شعائر الحج ذيهادي وكما في شعار ذيهادي شعار العمرتنا والتهي حيث هو بوارس ذيك المسلس إحرام سينوالها تال الله معي النبي بن واسي المسلس لهي وقتا حديثا للشياء حاجة الودع. مخفوا حرمها يساهاي هاتف داع خلوك في حجريسة حجريسة حجريسة نويتها سياسة يعني هاتف سياسة سياسة انت واي عمرنا لبيك اللهم لبيك وحلقوه او دقري هذا احراض وحلقوه لا حكي لا حكي للجتب أو كمناسك الإنجال وحلقا عن هو وأفقاد وبطل هو لبيك اللهم لبيك قال قصة المريسة بوركا كفتت قلت يا صور ديكتش كل وحلقا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد واللحمة لك, لك والملك لا شريك لك لبيك مريات المرضي يوح الجليد. وقالت بصورة صوتة تبكتو على الأمر إنه بيكسي وعمري يعني أجري إنه صوتة تبوحي وقال على الأمر انتهوه هم سيدي على سيدنا محمد أنا أليكي وصحبه وصلني جيد. يا زلمه. شو دنيى؟ شو دنيى؟ اه، كيف كانوا؟ كم فيك شو؟ كانوا زي زمان. ها؟ الله الله. كانه بالزمن الجميل، ما؟ ربنا صلوات الله وسلامه عليه وآثري أتاني جبعين بن الله إهميت فأمرني وحاسي أمري إليها كيسات وحاسي أمري فطان وحاسري بن الله إهميت مرحبه سيانه <تصفيق> جبريل إهم الصبالة وعشرين إن الله يبي يمروك أكفراء أن تأمروك نور أصحابك أصحابك هذه الصمعة هو إلى صمت أن يقعو بأن يقعو بأقوه يلا أصلافك الزوكو بالتنجي تلبنسة لبنسة شداء هالحسك حرامات تيسي اعلام تيسي وعيه ان عمره لبه وقالي سبحانه جلوات الله وسلامه علي محاسر بسم الله الرحمن ان ربي ربي لي اوه ربك ومن ربك ان ربك ربك ان رب يربي ربك ربك ربك ربك ان رب ربك ربك ربك ربك نقول لكم عسوله انا ان رب يربي ما بن في البربري وخيرات كيسو غير شيء تديت ودي جرثي يقول لك واسكوليها تدري ايه تدري ما اكتهي تدري معنى يعني استفهام حمز ديذي اه ملعيس الجوية مغردي معنى استفهام كبابي والولاد عساس ايه معنى تدري ما اكتهي ايه فاسي دي او رفعت او قرية حسكا دي يا حسكا دي شاء كوريان الموتهي حسكا دي شاء معناها شرف كيسي لو كوريان لو وضع. قدر كيسي <تصفيق> معناها حسكا دي شاء كوريان الموتهي قلت الله الله اعلم هو من كل اكو من كل عالم العالم قسطه الىك وانبرم امس الله غيب يعلم بعالمه سير افعاله في الجبعي أفعال كل الله غيب يعلم بعالمه امس الله غيب يعلم وكل عالم من عالم كنت اصاك على علم البضان قالوا عسري جبريل ها الهي وعسبيه عسي الله وذكره ليه محصه الا ذكرته معي الا ليه حصه وذكرته قالوا حصاه معي معجيه قالوا حصاه لا معجيه يا روحصاه يقول لك وعشك لها يعني ما أسلها اعتاني تبين فقال ان ربي وربك ان ربي وربك, وربك ربي غازين يقول لك وعشك لها وصرحت لها قوم يعني زيادة اهام قلو ادو سيها يا وعش لا يباك تهيز ويجعل ربي أحبه ربي ربي معنى معبوط إباربالي وربك ربي غاري وربك ربي غاري وربي غاري تدري موتى معنى تدري موتى يعني استفهام ويه يعني حمز غيري على غير في ارحام الوريذ معايير الاتفاق فيس سي بضره في ا او بني ذات المباركه اتدري اكثر ضمن تفسير باعي يعني باوي في تاريخي ومعالي تنزل تفسير كان اللي قال النبي صلوات <تصفيق> الله وسلامه عليه جبريل اسمه رجوي دي معناها ورفعنا لك الذكرك ورفعنا لك ذكرك معناها هذه لانه محمد عليه الصلاه والسلام جبر اسمي دي لك الذكر فقال واشري الهي الله اله واشري لا اذكر لا اذكر منه الا ذكرك معي قالك بعد دجيزي عس ينيت وحان ان ربي وربك يا ربي داعي ربي للآخر الى الجاروه وعا لك وعسني تدري كيف رفعت الفكره سامعني يا هذه فساد وقريال الموته وانت هذه يا سيري الله يعبي يا اعظمه اه في حمس الله إذا أعلم من كل عالمين قال وعس للأذكر معني وحواهي وفعنا لك ذكرك معنى هذه وأوفيسر هي كبيرة والوسودية ومعنى هذه لا أذكروا لما حصه لا أذكروا لما حصه مجهولة لأسماء متكلمة إلا ذكرت معي إلا ذكرته ألو حساء مخاطب كان سديم متقلم كان والجيوني مخاطب كانت هذا القليل ذكرته ألو حساء معي معي جيد معنا كالإنفان ألو حساء أما حاجة أهان مواطن أو معروفة ألو حساء مكايا البضن أو ليضان ألو حساء ودوت كانوا بصا عام عام اهل الحسين توا الى الشيء ولا ورا الشيء. جمعة كل. أدوى الله ولا ورشوا خطب يال في جمعه لا خطب كل التحيات حديه عم الحسين واضواء الحسين الله لا الله واشهد محمد رسول الله انت اذن مرقعه اشهد ان لا اله الا اشهد محمد رسول الله شيء اعظم مجرو شيء وان انت ان شو خير يعني المشاور وان الرسول كيتطول في الصو انت الى لما ركعوا الى ان تبذل كي يد عني كليلي قروا انت حمايو ليه كلي اشهد والله إلا الله اسلامي بلتاه هواي اشهد والله إلا الله واشهد أنا محمد رسول الله اهلاكي اقيمي الجيو قد يالكي انت كل تالي ما في أني حصه ما لي حصه يعني إلا أبو حصه معادي اني هاليا ما لي حصه يعني عند حسماؤ الااد وكتمعي معير وعثماننا بحبي ادو حسن حسدك لي انس عميزو انا رسولك الزهين شادت طيغنو عيا بعدلك انت و ايه قريرك الشاق اوتا خوين مرجا الله اعلم من كل العالمين وحادث في اوتهي الرد يا ردي اوته لفظ حديث صحيح هو حديث صحيح هو حديث او صحيح هوه وحان كنت ميت. ردي انا واويهي واوردته يا هي ضد ديذا يتب ديذا او ان والله اعلم ما في شيء وشير السؤال اما ترسي مركي الطعام مركي خط ماي التسيلا عليه الله اعلم عليه اما تركي سي سير السؤال الله اعلم به كان رام كلو ضروره عطف جراء انا اضططم بالتين اما قال دي ولا نو ان قال له يعني ردي وعافوك يا افيا انا نقول كي سي الله اعلم جدي عاوتها معفوك يا افيا نقول كي الله اعلم حيث اجعده الثالث هو مانه الله اعلم عند رجعه رسالته لمرعلي عند الكرام موجهه فاسية قلبي وغوبنا بضن ودحكس بي وغوج سادي الشيء اولي سؤال ان اوين ايمان الى الله اعلم قلبي الى غفو او بضن قلبي تاسعك وفرحا بركيك وغوروانا يا سيد سي. وعيد وخالف ويميد الحديث كان كمهور اماه ايوتز على اللي وارد وحديث كان مخارجا وحدي سيد عمر سيدنا عمر ا سقط عمر حميد نجانا الله ما كشف دبتي بعديه عثرت رجلي بعديه يجي الله اعلم اسف هذا وحكرا ماشي النمره ايه ماشي وحسيديه عثر يا بعده <تصفيق> اكو الله اعلم بخار ماشي اجيرين وعادوا وقالو لي السلام عليكم وكمالي يعني نهى مع ابني امزو ابني متخاينه وعاد مفتيه التفسير شلون التفسير اه حاليا حديثي التفسير عني باب التفسير كتاب التفسير الاصمعي مسهر زينين بعدين يعني التاسي بأسئلة أسئلة منك الجواب الحبيقي معني جواب تاسي وأزليها وأي يعني إنها أخبار يعني وحسيق تيسي اللي هوين عما سئلة وعسرونه أسئلة عملي وعقناه ده أنا أقناه بس كالولي التاسي يعني سيد عمر أولكي سيد أخصاص بخالي أخصين وأعديث اللي هو بفاضوا انت طعنا اسف في على حساب الله يعني تاس يعني مكره ايماني سو مستواى تمام يعني غير على اذن الله اساسه عباره تساوي غيره ويقوم اب وابني انا ما في شيء بيقول ما في الله اعلم الا اكتب الى ان شاء ورسوله الوضر تلاشر كوائلين بان طبوائلين دليل ضدنا ويا لاغصينة او الله عالمه ورسوله اذن وكذا دول في دناجره وصيف البودية الكأحل يعني احاديثة انه يدينا في عمال هاي قرآنك الله يعلمه ما يشهدي ويطبقه يوم مقع يستهرانيك يكتب تفسير بودية ويروح البيانك اكثير يا نافي عمال هاي الله اعلم ان سر الرساله ما هيتي ورجوله اللي ضرنه واपन انت هاي شركه كبيره يسوق وعاد ما البدن اسيميت يا حتى تمحضتو البدن اه شوفوا 20 في ساعات يا اصحاب البدن سي ما الله يزيدك حسبه الله ومن نحت بيدي واري يا ايه النبي لا معزي الله ايه بحسبك كافلاته ومنحك بلا ذواء في روعاته حقو كان فيها ين. اوه تتبع كراعين ايه قاي خبص البيت ايه ايه ايه مم. مم. كان يعني إيه يعني اينا نساتكم يعني السلم يعني جاء زواء الهي بحصير المصير عن نبي اسم الله اظن حسب قاد و انت بعقره الله رسول اعلم بك محاولتي الداي وعيالها بظن وام عنها قران كاسيها حديثه و امها تفسيره او المسيح كتابه تفسيره فنونك و ارسي في في جزء لها اخك لي هذا من فوق كرمه جرو قد سيد امام شافعيد امام السنة وعسله الجريد اذا صحر حديث فمذهبه مذهبته وحواله حديث كي يستطيع انه حديث صحيح عزنا الله كاسه مذهبته وحنقوين بضنا الجراء وانضحي يعني اصول الله حدث ابت نقول كي او حديث يعني صحيح عزنا الله خلاف فوق يعني تربية فوق افتاء معنى هساهم كددكينا وعوايه ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين حديث حفزيين حديث وحكومة يا غا ما ملايين ملايين وعواي. ما عليك سلام حايا امام احمد بن حنبل مو اتهيت لو حاسي فرودة او يعني لان روه وحاكمتها انا افردهم في الحديث ان اصبتها اصحايا مع السنة ديالكوذي دي اصحايا لان الله. بالله و فسيغاس كبلاو إله يعني نرغي لغيرو حل هل أصوه هايو يعني كمجتهدين ما أسكوغارا لملاها عايو يعني هممتي وقاوتي وقت ينا إلهي سسدوني سنهدي يمجتهدين دو ويبدناي انتهراسي انك للديوانين أفرتاني على الصوة محايا لأفرتاني يعني وديوان قلهم وان أئمة الهداء اللي راها إن كلا جفتها طمعي الله محفى عائشة مذهب إمام بخارد مستيز منها إن وحاجة راهي عن السيد العالم مذهب إصاق راهي أبو يدعوك الظاهري واحد فذينيين لكن إنت لقد أولحوا على وقبيني وقويني أفرتها لديمان جديد وعنسكوا راعي وشروطه دي يوحي قوان كله وقالي تاتراتي دائقي قالوا ان انت كلاه شروطي أو اجتحاتي على يوائي سيودي شكتي أو شنبخ الكتاب سنفذة قالوا الديني يعني يعني ذين الدين العراقي يو, يو صخاوي ايو ركبضان تلاتة اسكو خلافين مام سيودي ردي ويناس كبحي قالوا الديني كتابنا الكاوي التجيهي يعني صخاوي اسكو ردي هاي صخاوي كل هال يعني خلاف ده رحم الله يوائي الا دكتور جماعي